الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموالين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد المشيع حفظه الله قال المؤلف حفظه الله أواحد الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل الناوي في منازلهم نعم بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد <تصفيق> لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه الركن الخامس من اركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم نحن الآن عندنا أيام نعيش فيها اليوم الآخر ليس بعده يوم لماذا؟ لانه يعني الشمس والقمر يخسفان خلاص ما في لا شمس ولا قمر فما في ليل ولذلك انتهى هذا هو آخر يوم اخر يوم لكنه يوم طويل لا نهايه له كما أخبر الله تبارك وتعالى يعني خالدين فيها أبدا فهذا يسمى باليوم الاخر يسمى باليوم الاخر ويستقر فيه أهل الجنة في الجنة ويستقر فيه أهل النار بالنار إلا إن بعض أهل الجنة يدخلون إلى النار فيعذبون فترة من هذا اليوم ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة كما سيتفصيل ذلك نعم وله أسماء كثيرة طبعا هذا اليوم الاخر له أسماء كثيرة اليوم الآخر يوم القيامة الحاقة القارعة الصاخة يوم الفصل اسماء كثيرة جدا لهذا اليوم نعم والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالبعث وهو أحياء الموتى حين ينفخ في الصو النخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين شفافا غير منتعلين عرافا غير مستترين غولا غير مختونين قال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يحشع الناس يوم القيامة حفاثا غولا متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معاد يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا توجعون؟ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فاض عليك القرآن لعادك إلى معاد طيب. اليوم الآخر قال يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول الإيمان بالبعث البعث لا بد منه والله تبارك وتنبه على قال كما بدأنا أول خلق نعيده يوم يخرجون من الأجداث صراعا النصوص كثير حقيقه في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على البعث ولا بد ان يكون هناك بعث لا بد ان يكون هناك حساب لان الله تبارك وتعالى عادل ولا يمكن ان يظلم احد سبحانه وتعالى وبالتالي لا يمكن ان يكون هؤلاء المجرمون الذين يعيثون في الارض فسادا ويموتون وتنتهي حياتهم وينتهي كل شيء وكان شيء لم يكن لا يمكن هذا لا يقع مع الإنسان البسيط الذي فيه شيء من العدل فكيف مع الله جل وعلا وهو الحكم والعدل سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون هناك يوم قيامة وهذا يطمئن الإنسان حقيقة يوم القيامة يطبئن الإنسان يعني مهما عاش في هذه الحياة من بؤس وتعب وكذا إلا انه ينتظر يوم القيامة حيث السعادة الأبدية له وكذلك المجرم ينتظر يوم القيامة حتى يحاسب على جرائمه ويذكر ان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وكان قاضي مصر وكان يعني غنيا بن حجر فمر يوما ب يعني مسيره في طريقه وهو على فرسه أو كذا على يهودي فقير جدا فقال الفقير أيها العالم أو أيها القاضي أسألك سؤالا قال نعم قال أليس يقول ربكم أو يس يقول نبيكم إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن قال نعم قال فهل ما أنا فيه جنة وهل ما أنت فيه سجن لم يتمنع وين السجن وأنا بهالحياة هذه تافل العافية على قولة الكافر وين النعيم قال أنت لما ينتظرك في نعيم لما ينتظرك من العذاب إن مت على ما أنت عليه وأنا على ما ينتظرني من الخير إن مت على ما أنا عليه فأنا في سجن فإذا في يوم قيامة لابد بحاقه فيه المجرمون ويجزل الله فيه العطاء للمحسنين ولذلك الإنسان احيانا ما يهون عليه جرائم بعض المجرمين وكذا أو سرقة ماله أو إيذائها الحمد للنا في يوم قيامة يقتص لي يوم القيامة ويذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما قال له الحجاج إني قاتلك فاختر القتل التي تموت في قال اختر أنت فإن وراءك القصاص يوم القيامة يعني يريح الإنسان يعطيه شيء من شيء من اطمأنين إذا شعر أن هناك يوما آخر وأنها وأن هذا اليوم يعني ينتقم الله فيه من أعدائه سبحانه وتعالى كما قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ويحشر الناس في هذا اليوم حفاة عراتا غرلا حفات يعني كما خلقوا عرات كذا كما خلق غرلا كذا كما خلقوا الأغرل هو الذي لم يختن ف كما بدأ أول خلق يعيده سبحانه وتعالى نعم الثاني الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خودل أتينا بها وكفى بنا حازبين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويشتوه فيقول اتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قراه بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال ستوتبى عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مختط الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاء به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعاصين له وأحل دماءهم وذوياتهم ونسائهم وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه أوظ الحكيم عنه وقد أشاهى الله تعالى إلى ذلك بقوله فلا الذين أوصل إليهم ولا نسألن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين لا. الثاني الايمان بالحساب والجزاء انه لابد في حساب وفي جزاء وان الله تبارك في هذه الدنيا الحسنه يضاعفها سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حس فيضاعفه له ضعفا كثيرا الحسنه يضاعف الله تبارك وتعالى بعشر الى سبعمائة ضعف الى اكثر من ذلك سبحانه وتعالى. اما السيئه فلا يجزى الا مثلها من جاء بالحسن فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئ فلا يجزى إلا مثلها هذا من رحمة الله جل وعلا وذاك يقول ابن مسعود وغيره خاب وخسر من غلبت أحده عشراته هذا إذا كانت عشرات فكيف إذا كانت مئات وآلاف يضعفه الله تبارك وتعالى لعباده فالقصد أن الله تبارك وتعالى أثبت الحساب وأثبت الجزاء سبحانه وتعالى و. جاء في حديث ابن عمر أن الله يدني النبي صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا وهو يقر حتى إذا رأى كثرة ذنوبه أيقن بالهلاك في الطمانينه الطمأنينة من الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا ما حد يدري فيها وأنا أغفرها لك اليوم فيغفرها الله سبحانه وتعالى الله أن يغفر لنا ويستر علينا سبحانه وتعالى نعم الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر ويلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت البعث بعد الموت وقد دل على الشوع والحس والعقل أما الدليل من الشوع فقد قال الله تعالى يعمل الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بل هو الى ثم لا ثم عَمِلْتُمْ بما عملتم وذلك على الله يسير فقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه نعم من الإيمان باليوم الآخر الايمان بالبعث من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس وهو يوم البعث وهو من اسماء اليوم الاخر يوم البعث يوم النشور هذا اليوم وهو يوم البعث يقول اتفقت عليه الكتب السماوية هو لا شك انه اتفقت عليه الكتب السماوية لكن قضية ان الكتب السماوية موجودة الان الله اعلم بها يعني الموجود الان يقينا هو القرآن الكريم اما التوراة والانجيل والزبور والصحف هذه كلها محرفة يعني الله اعلم ما هو الثابت منها وإذا إذا ذكرنا هذه الكتب نقول آمنا بما أنزل الله كلام عام آمنا بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله لكن هل هذا الموجود هو كتاب الله يقين المحرف لكن هل فيه شيء من كلام الله هل ما فيه هذا أمره إلى الله سبحانه لا نعلم لذلك نبس يقول لا تكذبوهم ولا صدقوهم فقضية أنه جاءت بها الكتب السماوية نقول في الجملة نعم لكن هل نقراه في كتب السماويه الله اعلم نعم واما الدليل من الحس فقد او عباده احياء الموتى في هذه الدنيا وفي سوره البقره خمسه امثله على ذلك ومنها قوم موسى لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى جهرا فاماتهم الله ثم احياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني اسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون في سورة البقرة يقولون ذكر الله تبارك خمس مرات اللي هو إحياء الموتى دليل على يعني البعث منها قول الله تبارك وتعالى لموسى وإذ قلتم, يعني موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى الله جهرة تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم والثانيه في قصه البقره لما قال إن الله أمرك أن تدوحه بقرة قالوا أن هزو إلى قوله فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى والثالثة لابراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى والرابعة كذلك في قصة الرجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال, قال أن في هذه الله بعد موته فأباته الله مئة عام ثم بعثه حتى رأى الخمار وهو يعيد الله خلقه جل وعلا والخامسة في قول الله تبارك وتعالى ألم ترأي الملئين بني إسرائيل بعد موسى ألم ترأي الملئين بني إسرائيل ألم ترأي لا لا لا ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم سبحانه وتعالى فهذه خمس فقرات في سورة البقرة في كل هذا ذكر الله تبارك وتعالى إحياء الموتى ألا أنه دليل على أنه سيكون إحياء الموتى في الآخرة نعم وأما دليل العقل فمن وجهين أحدهما أن الله تعالى فاقر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق ولا يعجزه عن إعادته قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال امر بودي على كل من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مره وهو بكل خلق عليم الثاني أن الارض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجره خطراء فينزل عليها المطار فتحتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الموتى قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت ورابت إن الذي, الذي أحياءها لمحي الموتى إنه على كل شيء قد وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخوج هذا دليل العقل أولا عندما يرى الإنسان حظيم خلق الله تبارك وتعالى ماذا خلق سبحانه وتعالى تفكر في خلق الله تبارك وتعالى قولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى الذي بدأ الخلق أول مرة ليس بعاجز عن عن إعادته بالعكس هو أهون ثاني مرة أهون من مرتي الأولى من حيث العقل ثم الأمر الثاني أحياء الأرض بعد موتها تشوف الأرض ميتة ثم ينزل عليها المطر ثم تنبت وتعيش تخرج مرة ثانية الذي أحياها قادر على يحيي الموتى فهذا دليله العقل نعم ثانيا فتنة القبر الفتنة لغة الاختبار وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه وهي ثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البواء بن عازب رضي الله عنه المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف ويستدنى من ذلك الشهيد لحديث وواه النسائي ومن مات موابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم نعم فتنة القبر نستعيد دائما منها في دبر كل صلاة نقول الله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة الممات هي فتنة القبر هذه فتنة الممات التي نستعيد منها وفتنة القبر ثابتة وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما أهليث كثيرة فيها إثبات فتنة القبر ولما جاءت يهودية لعائشة قالت إنكم تفتنون في قبوركم فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يفتن المؤمن في قبره ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيوفق المؤمن في هذه الفتنة أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه السلام وأما الكافر والمنافق والفاجر فلا يوفق بل يقول ها ها لا ادري فيقال له لا دريت ولا تليت يقال له لا دريت ولا تليت فالقصد أن الفتنة القبر ثابتة ونحن عندما ندفن الميت مر بنا قريبا في درس الفقه نقول لها مثبته عند السؤال ندعو له, له بعد دفنه نقول لها مثبته عند السؤال أيها فتنة القبر هذه فتنة القبر نعم قوله يستثنى الشهيد في هذه الفتنه انه جاء في حديث عند النساء انه الشهيد يعني له خصال سبع عند موته منها انه يؤمن او يؤمن من فتنه القبر وقالوا كذلك الذي يموت يوم الجمعه يؤمن من فتنه القبر جاءت نصوص النصوص نعم ثالثا عذاب القبر ونعيمه فأما عذاب القبر فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غموات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في النار يعرضون عليها مدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فعون شد العذاب وعن سيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون وقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين توجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقوبين فروح وويحان وجنات نعيم وجنة نعيم وأنكر الملاحدة عذاب القبو متعدلين بأننا لو نبشنا القبو لوجدناه كما هو نود عليهم بأمرين أولا دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس باحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر محسوس في الدنيا هل عذاب القبر أو نعيمه على روح أو على البدن قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبه وأنها تتصل بالبدن احيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب نعم القبر اللي هو البرزخ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهذا البرزخ حياة أخرى حياة أخرى وهي أطول من حياه الدنيا غالبا الأصل أن حياة البرزخ أطول من حياة الدنيا وهذه الحياة لا أحكابها الخاصة وهي من الغيب وهي من الغيب والمسلم يؤمن بالغيب ومن الإيمان بالغيب أي أن يؤمن بهذه الحياة وما يحصل فيها بما جاء من رواية وكل ما لم يصح في هذا لا داعي لنقله والكلام فيه لأنه يعني الله اعلم بثبوته ولكن الكلام في الثابت منه الكلام في الثابت منه سواء ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالقبر إما ان يكون روضه من رياض الجنة ومن يكون حفرة من حفرة من النيران فهو إما نعيم وإما عذاب وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تثبت عذاب القبر ونعيمه وخاصة في السنة أوضح منها من القرآن وإن كان القرآن أيضا جاءت فيه نصوص أيضا منها قول الله تبارك وتأذنار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة دخلوا آلة فرعون أشد العذاب لكن السنة أوضح لنا هذه الآية يمكن يؤولها البعض لكن في السنه لا مجال للتاويل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير اشار الى قبرين اماحده يمشي بالنبي ومن والاخر قال لا يتنزه من بوله وقوله في الحديث الاخر لو شئت لاسمعتكم لا من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم وقال المؤمن يفتح له يسرح يفتح له في قبره يفتح له في قبره والكافر يضيق عليه يعني نصوص كثيره جدا في سويدات المنكرون لعذاب القبر لم يملك امام السنه الا ان يقولوا لا ناخذ بالسنه والعياذ بالله وإنما نأخذ بظاهر القرآن الذي يحتمل التأويل ويتركون السنة جملة في هذا الجانب يقول لا نؤمن بهذا وهذا شأنهم والله سيحاسبهم على هذا سبحانه وتعالى أما نحن كمسلمين نؤمن بالقرآن والسنة نؤمن ما جاء بما جاء بكتاب الله تبارك وتعالى ما جاء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما قضية البعض يقول أنا لو فتحت قبرا لا تجد فيه عذابا ولا نعيما أقول هذه أمور غيب هذه أمور غيب فنحن نؤمن بالغيب وكذلك نقول لو شغلت صدر لن تجد روحا في هذا الجسد لا تراها هذه الروح فكونك لا ترى الشيء أو لا تشعر به لا يعني عدم وجوده وكذلك الإنسان يقول التفكير والعقل أيضا لا يوجد هذا التفكير والعقل شيء يعني لا يلمس هذا الأمر خاصة عند القول الصحيح إن لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور فالقلب هو الذي يعمى ويبصر ويصن ويسمع ويعقل ويفهم القلب الذي في الصدر وليس هذا المخ الذي يتكلمون عنه وإنما العقل في القلب والتفكير في المخ فلذلك القلب أن هذه أمور غيبية نحن كمسلمين نؤمن بها ونقر بها بناء على ما جاء في كتابه والسنة. أما دعوة أنه لو فتحنا قبرا لمد شيئا لا يلزم انك اذا فتحنا شيئا أنه لا يعذب أو لا ينعم لأن هذه حياة أخرى حياة غيب حياة غيبية ومن ذلك يذكر المثال اللي هو النائم يعذب أو ينعم في منامه وأنت لا تشعر بشيء وأنت جالس بجانبه ولا تشعر بشيء بما يشعر به في منامه فهذه الأمور لا يلتفت إليها. وبقي يقوم أمر وهو هل النعيم والعذاب على الجسد والروح ولا على الروح فقط المعتزله هم الذين قولوا على الروح فقط وجماهير اهل العلم على انها على الروح والبدن وهذا هو الصحيح أن العذاب يكون على الروح والبدن والنعيم كذلك يكون للروح والبدن والله أعلى وصلى الله وسلم محمد نقفهنا إن شاء الله تعالى في هذا السؤال الدنيا هذا الفتن الفتن المال الوجاهة النساء الفتن الدنيا كثيرة صلى حفظنا وياك نعم شيخ حكم نقل جثث يعني في أي حالات الحالات اللي تنقل فيها الجثث شو نبش القبور تقصد؟ نبش القبور متى يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز الأصل أن الميت له حرمة أنه لا يجوز نبش القبور إلا إذا كان في ضرورة إذا كان في ضرورة بعض العلم يقول بعد مرور مئة سنة على الدفن يجوز بعضهم يقول أربعون سنة؟ لكن قبل هذا الأصل أنه لا يجوز نفس القبور ولا تحريكها إلا إذا كان في سبب يعني كما حدث في غزوة أحد مثلا في غزوة أحد كان لكثرة القتلى وضيق الوقت فكان يدفنون كل رجلين في قبر كل رجلين في قبر واحد يقول جابر فلم تطب نفسي، وقيل إنه فعل ذلك يعني في عهد عمر وقيل انه فعل ذلك في احد معاويه يقول فنبشت قبر ابي واخرجته ودفنته لوحده كان دفن مع عمرو بن الجموح عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح دفنا في قبر واحد يقول فاخرجته فدفنته لوحده وفي رواية روا يقول كانه مثل البارحه سبحان الله فهذه لحاجة أنه دفن اثنان في قبر واحد فراد الذين ليجعلوه في قبر لوحده فلا باس ان شاء الله تعالى اي اذا دفن في غير مقابر المسلمين الاصل لا مانع إنه يمشوا يدفن في مقبره المسلمين لا مانع من هذا ان شاء الله تعالى مو اذا كان في حاجه اذا ما كان في حاجه الاصل لا يمس القبر الأصل لا يترك لكن إذا في حاجة مثل هذه يخرج <تصفيق> حاجة هذه يطلعونها حاجة صلى الله عليه وسلم حزاكم الله خير